الحمد لله رب العالمين ا ر ح م ن I'm、mm、sorry. -hmm. وكان أشرك م و س و ع ي ا ل م ن ج ع ل له من ق ب ل س م ي ا ا ق للعلوم رب أن يفوق ك ا ن ت ا وقد بغت من ل ت ا ا ل ا م ي ه و ل موسوعه النابلسي ليال ا للعلوم من الاسلاميه الكتاب ا ب ق و س و ي ن ع ه ا ل ن ا ه من ل س ي ا وطرر للعلوم يكن ج ب ا ي ا و س ل ا م ي ه واذكر موسوعه النابلسي ه ا للعلوم الاسلاميه ب أعطل ب ا ر و تقية. قال انما انا رسول ربك لاهل لك هناك زكيا قالت ان لا يكون لي هناك ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي فَذَلَكِ قَالَ موسوعه ل ي ا ل ن ا ب ل آ ي للعلوم ن ا وَكَانَ ل ا ا ل ا م ي ن ر ه ا و س و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه فأجاء ا ل موسوعه النابلسي خ ل ة ق للعلوم ا ل ا س ي ا م ن ي ه وحصي اليك بجذع النخله تساقط عليك رقما جنيا فكلي واشربي وقري عينا اينما ترين من البشر احدا فقري ك مين درت للرحمن صبا فلم ََ مكرما ََ ل يوما َ سيا ِ ف َ أ َ ت ت به قومنا نحمد قالوا َُ يا َ مريم ََُْ لقد ََْ جئت ِِ شيئا ًَْ فريا ًَِ يا َ م ْ ت َ ه َ ا و ن َ ما َ كان ََ أ امك امرا سوف يغويا شركه ا الهدى شركه د ن ك ي ه غير ربحيه ذات ا ض م و ن ي ج ت م ا ل ه وقرهم بوالدتي ولم يجعلني جماعا شخيا والسلام علي يوم امنت ويوم ابت ويوم قبال اياه ذلك عيسى ا ل ن مريم قرب الحق الذي فيه يبتغون 「また明日を変えよう」